وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فحديثنا اليوم من غير مقدمات ولا ممهدات عن الموت حديثنا عن هادم اللذات ومفرق الجماعات ومكدر الشهوات وميسم الأبناء والبنات. حديثنا عن الموت الذي يكشف عن العيون الغطاء وعن القلوب الغشاء، فيجعلها ترى الأمور على حقيقتها كما هي من غير تزييف. ولا تضليل ولا تزوير اعلموا رحمكم الله وكلكم يعلم أن الموت حق لا شك فيه ويقين لا ريب فيه كتبه الله على جميع العباد فلم يستثن منهم أحد.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 كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون حقيقه لا شك فيها قضاء قضاء الله لا ناقض له ولا مزيل ولا مغير بل انك أخي في الله اذا نظرت في آبائك حتى تصل إلى آدم عليه السلام علمت يقينا أنك ابن الأموات وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريقي إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي نلد الأولاد ليموتوا ونبني الدور والعمار ليخرب ويهدم ويطير هباء منثورا لدون الموت وابنوا للخراب فكلكم يطير إلى كباب لمن نبني ونحن إلى ترابي نصير كما خلقنا من ترابي ألا يا موت لم أرى منك بدا أتيت وما تحيف وما تحابي سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذاب. هذه هي الحقيقة فأين المعتبرون وأين المتيقظون وأين العاملون خبر علمنا كلنا بمكانه وكأننا في حالنا لم نعلمه حقيقة أخرى عن الموت اعلموها وكلكم يعلمها أن الموت إذا جاء فانه لا يتأخر ولا يمهل وليس بعده رجعة وليس بعده حياة في الدنيا ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت انظر كيف يقول العاقل لله يقول رب ارجعون عندما يموت لعلي أعمل صالحا فيما تركت يعني لعلي أتدرك لعلي أعمل الصالحات لعلي أنفق هذا المال الذي خلفته ورائي أنفقه في سبيلك وابتغاء مرضاتك ارجعني لعلي أسبح تسبيحا أو أستغفر استغفارا أو أعمل عملا صالحا رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت يجيئه الجواب كلا انها كلمه هو قائلها لا بد ان يقولها ولكنها لا تنفعه ولا تغني عنه شيئا ولا يستجاب له كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون أتطعم أن تخلد لا أباليك أنت من المنية أم تنالك أما والله إن لها رسولا أما والله إنها إن لها رسولا إذا جاءك ما أقالك كاني بالتراب عليك ردما وبالباكين يقتسمون مالك فلست مخلفا في الناس شيئا ولا متزودا الا فعالك فاعمل اخي في الله اغتنم ساعات عمرك قبل ان تنفد ابن ادم انك ايام وساعات فاذا مضى يوم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 من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصدق واكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الموت موعظة وأي موعظة لذلك يقول عليه الصلاة والسلام اكثروا ذكر هادم اللذات فإن في الموت وفي ذكره انتفاعا عظيما فمن أكثر ذكر الموت تنشط للعبادة وقنع قلبه واستراحت نفسه من هموم الدنيا ومن نسيه ولم يذكره فإنه يقسو قلبه ويكسل عن العبادة ويتعب في هذه الحياة الدنيا نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا للموت ذاكرين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد حقيقة ثالثة عن الموت اعلموها وكلكم يعلمها أن للموت سكرات يعاني الميت قبل موته ضيقا وألما لا يجده في كل حياته تقول عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت وبجانبه قدح فيه ماء وهو يضع يده في الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول اللهم أعني على سكرات الموت من شدة ما كان يلاقي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند البخاري أنه كان يمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات وهذا عمر بن العاص لما حضره الموت قال له ابنه يا أبتاه قد كنت تتمنى أن تلقى رجلا عاقلا وهو في الموت فيخبرك عما يجد وأنت ذات الرجل العاقل فأخبرنا ما تجد فقال يا بني إن الموت أجل من أن يوصف ولكني أخبرك إني أجدني كأن جبلا على صدري وكأني أتنفس من سم إبرة يعني من خرم إبرة وكأن عرق الشوك يأخذ من قدمي إلى هامتي هكذا يكون الموت ولكن الأمر يهون. ويسهل وتنقضي تلك الشده اذا كانت العاقبة بعد الموت حميده لذلك لما جاءت فاطمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت قالت وا كرب فقال لها عليه الصلاه والسلام لا كرب على ابيك بعد اليوم لما حضر الموت معاب بن جبل قال لمن حوله هل أصبحنا قالوا لا فلما جاء الصبح قالوا له أصبحنا قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار ولما حضرت الوفاة ابا هريره بكى قيل له ما يبكيك قال والله ما أبكي على دنياكم هذه ولكن أبكي على طول سفري وقلة زادي، واني الآن في صعود مهبطه إلى جنة أو نار لا أدري إلى أيهما يؤخذ بي الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب مذاره الدار دار نعيم ان عملت بنا يرضي الاله وان اسرفت فالنار هكذا ينبغي ان نستعد وهكذا ينبغي ان نعلم وهكذا ينبغي ان ننتبه والا فالاعمال بالخواتين فاحرص يا رعاك الله أن يختم لك بخير فتكون من الناجين واحذر أن يختم لك بشر فتكون عياذا بالله من الهالكين فإن الناس عند الموت اصناف منهم من يحسن ختامه ومنهم من يساء فيه عياذا بالله جل وعلا فهذا رجل ممن أصيل بسوء الخاتمة وكان يشرب الخمر قالوا له عند موته قل لا إله إلا الله فأجابهم اشرب واسقني يتذكر الخمر في ذلك الموضع وآخر يقال له قل لا إله إلا الله فصار يغني من ولعه بالغناء في حياته فإن الناس يموتون على ما عاشوا عليه وآخر وآخر ومن الناس من يحسن الله جل وعلا ختامهم أسأل الله بمنه وكرمه أن نكون منهم يقول محمد بن ثابت البناني حضرت أبي عند الوفاة فقلت له يا أبتي قل لا إله إلا الله يا أبتي قل لا إله إلا الله فقال له يا بني خل عني فإني في وردي السادس أو السابع يعني إني الآن أتلو القرآن لفت غافلا وهذا أبو زرعه الرازي لما كان في النزع الاخير وكان إماماً من أئمة الدنيا في علم الحديث من الذين حفظوا على الأمة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم فعاش حياته كلها في سبيل ذلك لما جاءه الموت اجتمع حوله بعض علماء الحديث فتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فأرادوا أن يلقنوه فهابوه هابوا من هذا الإيمان الجليل واستحيوا منه أن يلقنوه لا إله إلا الله فقال بعضهم تعالوا نتذاكر أمامه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لعله يتذكر فيقولها من غير أن نلقنه مباشرة فقال أبو حاتم حدثنا بنذار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جعفر بن محمد ثم سكت وذكر آخر اسنادا آخر لهذا الحديث ثم سكت فقال أبو زرعة وهو في النسع الأخير حدثنا بن دار قال حدثنا عاصم قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابن ابي غريب عن كثير بن مره عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله ومات رحمه الله فاكمل من حوله الحديث وقالوا دخل الجنه نسال الله جل وعلا ان يحسن ختامنا وان يجعلنا من المرحومين المتقبلين الناجين المخلصين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم أدخلنا في رحمتك اللهم أدخلنا في رحمتك اللهم أدخلنا في رحمتك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجل.